م و س و ل ه النابلسي للعلوم الاسلاميه في الدنيا و ا ل آ خ ر ة و ي س و ن ك ع ه النابلسي ي للعلوم ا م خير ل ا ا ل ل يعلم ه ا س ل م ا الله ع م ي ز حكيم حكيم لفضيله <تصفيق> ا ة د ك ت و ر محمد ة ا ت ب ا ل ن ا م ل س إذا أ ك موسوعه حرف لكم أ ت ا النابلسي ت م م و و أ ن للعلوم الاسلاميه و و س النابلسي ل ل ع ل و ر ا ل ا س ل ا م ي Thank you. you、mm -hmm. you、oh. م ن س و ع ه ا م ن ا ب ل س من ل ع ل و م ا ل ا س ل ا م はい。 Bye-bye. 「よろしくお願い